بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيا في ذكرا عذرا أو نزرا إنما توعدون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 في الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلصكم من ماء مهين فجعلناه في قرار كُل الى قَدَرٍ مَعْلُوم فَقَدَّرْنَا فَلَعَنَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَوْ أَمْوَاتًا يَسْقِيها شَامِخَاتٍ وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ فَلَقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ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 كَذِبِينَ اِنَّ الْمُسْتَكِينَ فِي ظِلَالِنَا وَعُيُونٌ وَالْفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن كانا لك جز المحسنين ويل يوم اذه للمكذبين قولوا فتمسوا قليلا انكم مجرمون ويل يوم اذه للمكذبين واذا قيل هم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن